على طعام المسكين وياكلون التراث اكلا لما ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم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 رضيه فدخلي في عبادي وادخلي جنتي